أصحاب الجنة يومئذ خير مستقفا وأحسن مقيلا ويوم تشطق السماء بالضمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق لرحمن الملك يومئذ الحق لرحمن saying